بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب ميم ولكن يجب ان يكون هناك اشياء مثيره ل ل ؤ م ن ي ن ا ه و ا م ا أنزل إ ل ي ك م من ر ب ك م و ل ا ت ت ب ع و ا دونه أ و ل ي ا خ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 فلنسالن الذين ارسل إ ل ي ه م ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه ف أ و ل ئ ك هم المصلحون ومن خفت موازينه ف أ و ل ئ ك الذين خسروا انفسهم بما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يظلمون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 لفضيله م م ن تبعك أ أ م ل ن ج ن الدكتور محمد راتب النابلسي فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه ا ل ش ج ر ة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما م و ر ي عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره إ ل ا ان تكونا ملكين او تكونا من القانبين و ق ا س م ه م ا إ ن ي لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجره بدت لهما س و آ ت ه م ا وطفقا يخصفان عليهما من رط الجنه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 ينزع ع وقالوا ب ا ا ليريهما س س ه م ت ه م إنه ي ر ان ك م م هو وقبيله من حيث ل الشياطين ترونهم إنا ج ع ن ا ا ل اولياء للذين لا يؤمنون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 وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه اجل ف إ ذ ا جاء أ ج ل ه م لا يستاخرون س ا ع ة ولا يستقدمون وأصلح ف ل ا خوف ع ل ي ه م و ل ا هم ي ح ز ن و ن و ا ل ذ ي ن ك ذ ب و ا ب آ ي ا ت ن ا و ا س ت ك ب ر و ا ع ن ه فلا خوف عليهم ولا ر هم ف ي ه ا خ ا ل د و ن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 شركه ق الهدى و ضلوا ا عنا ش و ا ع ل أ ن ف س ه م أنهم ك ا ن و ا كافرين ا ق ل دخلوا ف ي ه من من قد ق خلت ب ل ك م من, من ا ل ج ن و ا ل إ ن س في ا ل ن ا ر ك ل م ا دخلت ل أمة ع ن ت أختها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 قال لكل ضعف ولكلا تعلمون فقالت أ و ل ا ه م ل أ خ ر ا ه م فما كان لكم علينا من فضل ف ز و ق و ا العذاب بما كنتم تكسبون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 وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن ف ل ق ه م غواش وكذلك نجزي الظالمين 「なんでしょうね?」 تجري من تحتهم ا ل أ ن ه ا ر فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي ل و ل ا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 وعلى ا ل أ ع ر ا ف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى اصحاب ا ل ج ن ة أ ن س ل ا م عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 و ぜならば私たちの思い出を知ってもらうのかというときに、私たちの思い出を知ってもらうことは、私たちの思い م を知ってもらうことは、私 م ちの思い出を و っの思い出を知は、私たい出の思とってもったもいら知は、 أ ق س موسوعه ت م لا م النابلسي ر ح م للعلوم ا خوف ي الاسلاميه ت ح ز ن ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او منا رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا ي ن د ه م ل ه و ا و ل ع ب ا و غ ر ت ه م ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ل ل ا ل ي و م الاسلاميه ا ا ا ت ن يجحدون ن ج ولقد ئ م موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ي ن و ت أ ل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 تلا له الخلق و ا ل أ م ر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا و خ ف ي ة إ ن ه لا يحب المعتدين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 قال يا قوم ليس بي ظ ل ا ل ه ولكني رسول من رب العالمين أ ب ل غ ك م رسالات ربي و أ ن ص ح لكم ف أ ع ل م من الله ما لا تعلمون اواعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فَكَذَّبُوهُ فَأَنْزِرَكُمْ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 パーパーパ ل パーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパ ا パーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパー あ、ت جادلونني في أسماء إن سميتمها أنتم و أ ب, ب ان ان ا ؤ ك م ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من ا ل م ل ن م ت ض ل ي ن ف أ ن ج ي ن ا هو الذي ن م ع ه برحمه م ن ا وقطعنا دابر الذي نكذب و ا ب اياتنا وما كانوا مؤمنين و إ ل ى ثمود اخاهم صالحا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 قل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد و ب و ا ك م في ا ل أ ر ض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا في آلاء الله ولا تعسوا في الأرض تعسوا مفترين قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آ م ن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إ ن بال ا بالذي آ م ن ت م به كافرون فعقروا ا ل ن ا ق ت وعتوا عن أ م ر ربهم فقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إ ن كنت من المرسلين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 「今夜は何をしても و ن ب د و س و ع ه ا ل ن ا ل س ي ئ ة ا ل ح حتى س ن ة ع ف ا ق ل و ا قد م س ب الاسلاميه ا ر ل ه بغتة وهم لا ش ع ر و ولو ن أ أهل القرى آ م ن و ا و ت ق و ا ل ف ت ح ن ا عليهم ب ر ك ا من ل س م ا ء و ا ل أ ر ض و ل ك ك ن ذ ب و ا ا ف أ خ ذ ن ه م ب م ا ك ا ن و ا ي ك س ب و ن أفأمن ه ل ا ل ق ر م ي ت ه م شركه الهدى شركه د ع و ن أَوَأَمِنَ أ َ ه ْْ ل ل ُ ا ق ُ ر َ أ َ ب ح ي َ أ ْ ت ِ ي ه مضمون بَأْسُنَا ُ ح ََََ أ ف َ أ َ م ِ ن ُ ا مَكْرَ اللَّهِ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 ثم بعثنا من بعدهم ن و س ى باياتنا إ ل ى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان ع ا ق ب ة المفسدين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 「ああのことを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを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 ب آ ي ا ت ربنا ل م ا ج ا ء ت ن ا ربنا أفرغ ع ل ي ن ا صبرا وتوفنا م س ل م ي ن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 ولقد أ خ ذ ن ا ال فرعون بالسنين و ن ق ص من ا ل س م ر ا ت لعلهم يذكرون ف إ ذ ا جاءتهم ا ل ح س ن ة قالوا لنا هذه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 س ن اسماء ل ي ل الله الحسنى والدم فالصلاة م ا س ت ك ب ر و ا ع ه النابلسي ن و للعلوم م ا و ع ي ا ل ر ج ز ق ا س و ا يا م و س ى دع ي ه اسماء ربك بما عهد ع ن الله ئ ن كشفت الحسنى ر ج ؤ م ن ل موسوعه ل ن ر ل ن ك بني إ س ا ئ ي ل فلما ف ك ش ن ا عنهم ا ل ج س إ للعلوم ى ب الاسلاميه غ ه إ ذ هم ي ك و ن استقمنا منهم فاورقناهم في اليم بانهم كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا عنها غافلين واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها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 イ سرائيل البحر ف أ ت و على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون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 فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر نوسا صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت إ ل ي ك وانا اول المؤمنين قال يا موسى إ ن اصطفيتك على الناس ب ر س ا ل ت ي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين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 س أ ص ر ف عن آ ي ا ت ي الذين يتكبرون في ا ل أ ر ض ب غ ي ق الحق و إ ن يروا كل آ ي ة لا يؤمنوا بها و إ ن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا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 بعده م ن حليهم ع ل ا جسدا ل ه خ ن ا أ ل م ي ر و ا أنه ل ا ي ك ل م ه م و ل ا يهديهم س ب ي ل ا اتخذوه وكانوا ا ظ ل م ي ن ولما سقط في ي ي أ د ه م أو موسوعه النابلسي و ا ل لم ر ن ف ر للعلوم ن ا ن ن ن الاسلاميه خ ف ل رجع موسى إ ل ى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم فالقى الالواح واخذ براس اخيه يجره إ ل ي ه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 تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه ا ل د ن ي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 ا ل أ م ي ا ل ذ ي يجدونه و م ك ت ب الله عندهم في ا ت و و ر ا ا ة إ ن ج ي ي ل أ م ر م ب ا ل م ع ر و ف و ي ن ه ه م عن ى ويحل ل ه موسوعه الطيبات ي ح م ا ل و ن ا ل ب ل ت ي كانت ع ل ي ه م ف ا ل ذ ي ن ن آ م و ا به واتبعوا وعزروه ونصروه ا ل ن و ر ا ل ذ ي معه أولئك هم ا م ل إ إ م ف ل ح و ن قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا ي موسوعه ي ت ف م ن ا بالله و ر النابلسي يؤمن ب ا للعلوم ه و الاسلاميه ت ه ت ب ع و ع ل ت د و ومن قوم موسى ن أم امه يهدون بالحق وبه يعدلون فقطعناهم س ث ن ت ي عشره اسباطا امما واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر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 واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين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 خذوا ما اتيناكم ب ق و ة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون و إ ذ أ خ ذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ه موسوعه ا ل و ا ب ل شهدنا أن ت ق و ل و م ا ل ق ي ا م ة س ن ا كنا عن هذا عن غ ف ل ي ن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 من يهد ي الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون ولقد ز ر ا ن ا لجهنم كثيرا من الجن و ا ل ا ن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 فلا هادي له هادي ه ي و ذ ر م في ط و ي يعمهون ن ه م س أ ل و ن ك ع ن ا ل س ا ع ة أيان م ر س ا ه ا ق ل إ ن م ا ع ل م ه ا عند ربي ل ا ي ج ل ي ه ا لوقتها إلا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 ق んな املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله」「フ َلَو كُنت ع ل م الغيب ل س ت ك ث ر ت من الخير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 فهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون أ ي ش ر ك و ن ما لا يخلق شيئا فهم يخلقون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 هي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون فان تدعوهم إ ل ى الهدى لا يسمعوا فتراهم ينظرون إ ل ي ك وهم لا يبصرون خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وإما ينزغن 「今日は私の思いを唱えてくれているのは私の思いを唱えてくれているのですが私の思いを唱えてくれているのですが私の思いを唱いですが私いを唱えているです خ ا ئ من الشيطان تذكروا ف إ ذ ا هم مبصرون فاخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون و إ ذ ا لم ت أ ت ه م ب ا ي ة قالوا لولا اجتبيتها